حسنة نزد له فيها حَسَنًا نَّزِيدُهُ فِي حُسْنِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِهِ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 ان في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير